بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل انْهُمْ أَن أُنْذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مبين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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصارحات بالقس 1. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ 2. هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.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 وَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات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 فَعَلَهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ الله قُلْ أَتُنَبِّئُونَ الله بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 Jاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أن لهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان جئتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلم ما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ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 مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 فقُلْ أَفَل تَتَّقُون فَذَالِكُم اللهَّهُ رَبّكُم الحَّ فماذاَا فَعد الحَقتِ إِ الضَّلَاد فأَنَّ تُصَْفُون كَذَلِكَ حَقَّت كَ لمَةُ رَبّكَ علىَّذينَ فَسَقُ أَهُم لا يُؤمِنود قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يهدي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 قَدِخَصَِ الَّينَ كَذَّبُ بِلِق إِللهِ وَمَا كانَوا محُهتَديد وَإَِّا نُرِييًَاكَ بَعضَ الذي نَعدُهُم أَونَ تَوَفَّكَ فَإِلَنَا مَ رُجِرُهُمْثُم مَ اللهَّهُ شَهيد عَ ماَا يَفعَلود.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 Qul arayitum in atakum arذاbuhu byyataan au naharaan mada yastajilu minhul mujerimoon Athumma مَا waqa amantum bih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 أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفرحون متاع فِي الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 11. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 12. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَى أَلْقِ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ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 أَمَاأَمَنَ لِمُوسَ إِلَّا ذُِّيَةُم مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْف فِي الرَعَوونَ وَمَ لَائِهِمْ أََفْتِنَهُم وَإِنَّ فِي الرعَوَ لعَالِ فِي الأأَوْرضِ وَإِنهُ لَمِنَ الْ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 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ اِذَا اَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ بدا عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون ولقد بلغنا فني إِسْرَاءَ إِلَى مُبَوَّأٍ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون.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 وَمَن نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ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 قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن 1. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين